فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فركف فقال لو رحمه الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فركف فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها انتهى وهذا العبرات التي تطلق عن السلف مثل هذا يريدون به التواضع وليس يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا، لكنهم إذا رأى إذا رأوا ماهم عليه خاف وحذروا وجلت و... و... و... منهم هذه الكلمات، وإلا فإن الأول بالانسان أن يحسن الظن بالله ولا في هذا المقام في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع إلى الله عز وجل ويقول مثلا إن الله لم يسل الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي أن يسأله المغفر والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل نعم الأمر السادس القناعة والزهادة التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله اللهم. التحلي بالقناعة من أهم خطار طالب العلم يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين لان بعض طلبه العلم وغيره تجده يريد ان يكون في مصاف الاغنياء والمترفين فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش ثم يثقل كاهلهم بالديون وهذا خطأ بل عليك بالقناعه فانها خير زاد للمسلم واما الزهاده فيقول حقيقة الزهد الزهد بالحراب والابتعاد عن الحماه والكف عن المشتبهات وكانه أراد بالزهد هنا الورع لان هناك ورعا وزهدا والزهد أعلى مقاما من الورع لأن الورع ترك ما يضر في الآخر والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر بينهما فرق الورع ترك ما يضر في الآخر والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر وبينهما فرق الفرق لي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفر فالورع لا يتحاشا والزاهد يتحاشاها ويتركها لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخر نعم ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو, أنسى إنسى لو, أو لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد الله أكبر. يعني في الوصية لو قال أوصيت لأعقل الناس نصف إلى من؟ إلى الزهاد لأن الزهات هم أعقل الناس حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه لأن الوصايا والاوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف فإذا كان اعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أصاب في الزهاد وإذا كان اعقل الناس هم ذوي المروءة والوقاء والكرم في المال والنفس صرف إليه نعم وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملة والخرف في سائر المعاملات والخرف ما. ما نسبه وعليه نعم فالي... يقول انتهى وقال هذا و... و... و... و... ها نعم يقول يعني الزاهد يعني الزاهد التفسير هذا من, من؟ ها؟ إيه. طيب لما طلب منه المصنف في الزود قال قص النفط وكتابه في البوير لأن من عرف البوير وأحكامها وتحرض من الحرام والسباح والسحل الحلال فإن هذا هو الزاهر وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الدلة والهون وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في السابع عشر من شهر ذي الحجة عام ثلاث وتسعين وثلاث وألف رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل ان يوجد عند أحد وهو القناعة ولو أردت لا لعرفت الطريق إليها ولكني لا اوثر الدنيا على الآخرة ولا أبدل العلم لنيل الم... المآرب الدنيوية فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين, آمين. آمين. هذا كلامنا الشيخ شنقيطي وأشتاهيه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس إنما يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق لأننا نعلم هذا من أحوالهم أي من أحوال العلماء أنهم لا يردون تسكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهال إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية حتى العباه تجد أنها لعباء عاديه ما فيها هذا الزري نعم وكذلك ثياب ولا تجد يهتم هندمة نفسه وثياب رحمه الله نعم الأمر السابع التحلي برونق العلم التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع والزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها هذا قد يكون فرع لما سبق فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع بالسبب الإشارة إليها، وأنه ينبغي للطالب العلم أن يكون اسوه صالحة في هذه الأمور. نعم. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يتعلمون الهد كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهم الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقها وكثرة التنادر وإذمان المزاح والاكثار منه فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فانه مذموم وكثره المزاح وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءه انتهى هذا من احسن ما قيل في الادب ادب طالب العلم ان يتجنب اللعب والعبث الا ما جاءت به الشريعه كاللعب برمحه وسيفه وفرسه لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله وكذلك في وقت الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بندق الحبة أو محبة هذا لا بس به وكذلك العبث العبث, العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له كذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقها وكذا التنادر وإدمان النزاع وكثير منه لا سيما عند عامة الناس أما عند أصحابك وأقرانك فالامر اهون لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتحان فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهبونك ولا يهبون العلم الذي تعتي به وقد قيل من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك وبعض من يجهل يظن ان التبسط في هذا اريحيه وعن الاحنف بن قيس انه قال جنب مجالسنا ذكر النساء والطعام اني ابغض الرجل أي إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه صحيح كان هذا يشغل عن طلب العلم نسعو ان يقول اكلت البارحه اكلا حتى ملاس البطن وما اشبه ذلك من الاشياء التي لا داعي لها او يتكلم بما يتعلق بالنساء اما اذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين اهله فذلك من اشد او من اشر الناس منزله عند الله يوم القيامه الرجل يكون مع اهله ثم يصرح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشر الناس منزله عند الله عز وجل. نعم. وفي كتاب المحدث الملهم. نعم. كيف يفصل بين طلب العلم احيانا أن يمدح أحدهم الآخر؟ نعم. فالممدوح يقول لا يا كلو تعلم ما بي لا ما جلست معي ولا حرت مني لعلم الجبال فهل هذا سائل أم أم أو يسح؟ لا هذا إذا كان حقا أنا بأس. كما قال: قو السلف في وقول بعرفه لولا أني معهم لرجوت أن يوفر له. شيء لا شك أنه حق. يعني كلنا مذنبون. ولا قال إن إذا نبراح لا الصدق يعني. طيب إذا لمن؟ ما. قال قحطاني في نونيته والله لو عالم خبيث أو قال خبيئة سريرتي لا السلام علي من يلقي. خمس دقائق. نعم. إيش؟ نعم. كرة القدم نرى أنه لا بأس بها. بشرط أن يكون اللباس سافرا لما يحرم نظر إليه. وأن لا تلهي عنواجه وأن لا تجتمل على سب وشتم وأن لا تكون جيداً أساناً كل النهار يلعب يعني احيانا لا بأس ترفع عن نفسك وكرة القدم لا شك أن تنشط البجن وتقويه نعم طالب إيه؟ لا طالب العلم لا بأس به لا ثموم انه يأتي في الأسواق ومثلا في هذه نبي نضع شبك نعم ونلعب هذا ما, ما يليكم لكن إذا خرجوا مثلا في نزهة وفعلوا مثل ذلك فلا, فلا نرى في هذا البأس